أيها الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتنزل على أهلها الرحمة وتحشاه السكينة ويذكرهم الله في من عنده إن هذه المجالس هي خير ما تحمر به الأوقات بطيف العجور فهو شهر لنا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 شهر المغفرة شهر الرحمة شهر تنزل الرحمات منه سبحانه وتعالى شهر إقالة العثراء ومغفرة السيئات شهر يحبه الله ويحب العمل فيه شهر يتسابق فيه العاملون يتنافسوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أختى إنه رمضان شهر التوبة شهر المغفرة شهر القرب من الله عز وجل بعد قول بعاد أختاه إنه رمضان شهر صفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وينادي مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر من لم يعد في رمضان فمتى يعود ومن لم يؤوب في رمضان فمتى يؤوب من لم يترك المعصية وينتقل من حزب الشيطان إلى حزب الله ومن معسكر الضالين إلى معسكر الطائعين في رمضان فمتى ينتقل من لم يرعوي في رمضان ويتوب ويعود ويؤوب فمتى يعود قل لي بربك كيف للإنسان أن يرجع إلى الله وهو لا يستغل أوقات فاضلة أزمنة شريفة فللأسف أصبحت هذه الأزملة الشريفة والأوقات الفاضلة عند بعض الناس إن لم نقل عند كثير من المسلمين أصبحت مثارا للتزوج بالمعصية والصخط والبعد عن الله عز وجل وأراد أعداء الله أن يتهيأ للمسلمين فيها ما والله يندى له الجبين ويسخط رب العالمين سبحانه وتعالى أيتها الأخوات المسلمات إنه رمضان رمضان الذي تهفو إليه النفوس ويحبه المؤمنون ويتسابق إليه الطائعون رمضان الذي كم سيعود علينا سنة أو سنتين أو عشرين أو ثلاثين قد لا يدرك الإنسان في عمره كله ثلاثين رمضان فإن لم يغفر له متى يغفر له رمضان موسم تزود الطاعة، موسم يبارك الله تعالى فيه في الأعمال، ويبارك الله تعالى فيه في الأعمال، فيه ليلة كأن في شهر أكثر من ثلاثة وثمانين سنة عبادتها وقيامها وطاعتها، ما يحرم الله منه إلا المحروم. أيتها الأخوة المسلمات، أنت التي ركعت وسجدت لله، يا مؤمنة، يا مسلمة، يا طاهرة، يا عفيفة، يا من أوصى بها المصطفى صل الله عليه وسلم بقوله استوصوا بالنساء خيرا. هل يليق بك يا من ملك كل هذا أن تكون وسيلة من وسائل الشيطان اللعين بالطبع والله لا وألف لا أيتها المسلمة اعلمي أن الله ينظر إليك ويراقبك في كل زمان ومكان فهل ترضين أن يراك الله تفعلين ما نهاك عنه وخاصة في سيد الشهور تخلقني العبرات وتتساكف الجماعات كلما سمعت صوت المؤذن يتزامن مع صوت الأغاني التي تتلحفين على سماعها كم يذوب قلبي وأنا أراك وقد اتخذت السوق متنفسا لك وكلما شعرت بالضيق أسرعت إلى حجابك الذي لا يرضاه الله لك ولا رسول فتبدين به أجمل مما أنت عليه وتهرعين إلى السوق كم وكم كم وكم احترق عندما تدعين إلى قراءة القرآن وتدعي نضيق الوقت فوقتك مليء بمواعيد الحفلات والسهرات والقنوات الفضائية والآغاني الغرامية أما القرآن فليس في جدولك كم أذوب وأذوب ويدوب قلبي تحرقا ولكن اسمحي لي أن أقول لك تذكري كم ستعيشين في هذه الدنيا ستين سنة مئة ألف سنة ثم ماذا ثم موت ثم بعث وحساب فإما إلى الجنان وإما إلى النيران تيقني أن الموت آتد وأن ملك الموت كما تعداك إلى غيرك فهو في الطريق إليك تخيلي نفسك وقد نزل بك الموت وجاء الملك فجذب روحك من قدمي أخيتي تذكري ظلمة القبر ووحدته وضيقه ووحشته وهول مطلعه أخيتي تذكري يوم توضع الموازين وتتغير الصحف كم في كتابك من زلل وكم في عملك من خلل تذكري يوم يقال لك هيا بري على الصراص تذكري يوم يناديك المنادي باسمك بين الخلائق يا فلانة بنت فلان هيا إلى العرض على الله فتقومين أنت ولا يقوم غيرك تذكري حينها ضعفك وشدة خوفك وانهيار أعصابك وخفقان قلبك فوالله إنك لا تكوين على عذاب الله أفلا تصبرين على طاعة الله هذه الأيام القليلة واللحظات السريعة لتفوزي بالفوز العظيم وتمتعي بالنعيم المقيم أخيتي اسمحي لي أن أذكر لك تلك البشارة لمن زلت أقدامها في أوحال المعاصي وحضيظ الذنوب وقيعان السيئات أتابت وأنابت وإلى الله استجابت فتغسلت في بحور الدموع الندم وتعطرت بزفرات الحسرة والألم فتلقاها ربها وهو فرح بها مع غناءه عنها فأدناها من بعد أن أقصاها وأعطاها من بعد أن حرمها وأحبها من بعد أن أبغضها فانتقلت من ديوان المذنبين إلى سجل الطائعين ومن دار المعذبين إلى دار المتقين المنعمين فهنيئا لها يوم تابت لما أتت قبل أن يصرخ الناعي ماتت في رمضان بداية؟ ولتصومي عن الذنوب قبل أن تصومي عن الطعام والشراب أخيتي أريد أن أرى تغير حياتك جعلك الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أيتها المسلمة إن رمضان فرصة للتوبة والعودة إلى الله عز وجل ومن لم تتوف في رمضان فمتى تتوت ومن لم تعود في رمضان فمتى تتوت ومن لم تعود في رمضان فمتى تعود من تحدي وتقلم من شوق صمتي حولي مدللة مسموع أمري نسمات تلعب بشعري أنهاري تجري من تهدي وتكلم من شوق صمتي أرصاني حولي ترقمني نسمى آيال من صوتي أنهاري تجري من تهدي وتكلم من أرصاني حولي حولي ترقبني تتماين بابا من صوتي كم كانت تخشى وتصابر كي ترضي المنان القادر كم كانت تخشى وتصابر كي ترضي المنان القادر قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية